اشتركوا في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي في الله وصلنا للجزء السبعتاشر وصلنا لشعارات الجزء السبع عشر فضل ومنة الله سبحانه وتعالى يلا يا جماعة نعيش مع شعارات قرآنية مباركة جديدة ربنا نولنا بها حياتنا الشعار الاولاني وان ادري لعله فتنة لكم ومتاع الى حين وان ادري لعله ايه لعله تأخر العقوبة السؤال ده يا جماعة بيجيت في صدور ناس كتير في ناس ألحدت بسبب السؤال ده هو ربنا ما انتقمش من فلان ليه هو فلان اللي عمل كذا وكذا ربنا سيبه ليه هو المجرمين اللي عملوا كذا ربنا ما حملوهمش كذا ليه هم اللي عملوا كذا في شعوبهم وظلموا وافتروا ممكن واحدة تقولوا وهو فلان اللي ظلمني وكل مالي وكالمالي ويتمعيالي هو ربنا سايبه ليه ممكن واحد يقولوا وفلان العاصي ده هو ربنا ما بينتقمش منه ليه؟ هو ربنا سايبه ليه <تصفيق> فالآية دي رد على ده وإن أدري لعل لعل تأخير العقوبة عن الظ العقوبة عن كل واحدة وقعت في الخيانة زوجية او عن كل واحد وقع في كبيرة من الكبائر ومبقة او كل واحد كال مالية تامة بالظلمة او كل واحد كربة او كل مجتمع انتشرت فيه الفاحشة او كل واحد ظالم تسلط على الناس بقوته او كل واحد ظلم اهل الدين وشرط اهل الدين او كل واحد موت شعبه واتى الشعب وان ادري لعله فتنة لكم ومتاع الى حين فتنة عذاب عذاب لنفتنهم فيه اي لنعذبهم به في خواتم سور الطاها فتنة يعني وربنا مش باخر العذاب لان هو ده لان ربنا بيعد عليه عشان ما ينتقم منه ينتقم منه الانتقم الاكبر عشان لما العقوبة تنزل تبقى عقوبة ناسفة تبقى عقوبة صائقة ده ده عشان العقوبة تبقى اشد ده ربنا بيجهز له عقوبة اشد طب والحاجة التانية ومتاع ايه يعني متعة مؤقتة يعني بس الى حين الحين ده ايه لان في وقت لما هيجي الانتقام هيبقى في وقت معين له حكمة معينة لان ربنا بيختار الوقت المعين اللي يعاقب فيه العاصي او ينتقم فيه من الظالم والمتجبر بحيث ان العقوبة تبقى اصعب ما تكون واشق ما تكون على نفسيته وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين آية بتقولك وبتقولك وما الله بغافل عما يعمل الظالمون ربنا مش غافل عن أي ظالم ولا غافل عن أي فاسق ولا أي فاسد ولا ولا أي مجرم ولا أي مبارز للهب المعاصي ولكن لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين الشعار الثاني لنبين لكم لما ربنا نتكلم عن الأجنة علم الأجنة ده عادنا في كل الطب ندرسه سنتين يا جماعة من العلوم لتقريبا 80% من طابق وليه الطب ما بيقدرش يذكره من الصعوبة بتاعته بس لما بنيجي نقرأ الوقتي بقى بتبقى مبهور بالحقائق المذلة وربنا بيخلق الإنسان من نطفة وبعد كده علقة وبعد كده مل... مضغة فربنا بيقول لنبين لكم لنبين لكم ايه هنا في حذف بلاغي مفيش متعلق نبين لكم جلال الله وعلم الله وقدرة الله ورحمة الله وكرم الله وعظمة الله وابداع الله وتدبير الله لنبين لكم الف صفة مذهلة من صفات ربنا سبحانه وتعالى بس خدوا بالكم بقى ان انا مش اول ما هجيب يعني كلمتين عن الاجنة هتدخل على جوجل وتكتبي اعجاز الله في خلق الانسان او اعجاز الله في علم الاجنة هتلاقي كلمتين هتوصل المقام لنبين لكم لا ده ربنا في صورة البقرة بيقول للعبد بيقول له انظر الى طعامك واشربك انظر يعني قلب بصرك كده وفكر كويس وانظر الى حمارك وانظر الى العظام كيف ننشيزها ثم نكسوها لحمة انظر وانظر وانظر فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير فلما تبين له جات بعد ثلاث مرات انظر يعني اجماعة التدبر في الخلق ده وحش كاسر في علاج الشبهات في وجود الله اللي شاكك في وجود ربنا يعني أنا بقولك عايز حاجة تكتسح الشبعات اللي في الصدر بإذن الله طبعا اليقين من الله التدبر في الخلق ولكن ما تستعجلش الثمرة من أول جلسة التدبر ولا من أول فيلم تدبر تتفرج عليه أصبر وهتشوف الثمرة عشان كده الآية اللي احنا فيها أولها إن كنتم في ريبي من البعث ناس شكة مش مصدقة آخرها ذلك بأن الله الحق وأنه يحي وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية وأن الله يبعث أن اليقين الراصخ الريب تقلب يقين به التدبر في خلق الله التدبر هو أعظم علاج لليقين في وجود الله سبحانه وتعالى الشعار اللي بعد كده ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهد ما تصوانع ولولا دفع الله انا جاي بالقادي ليه لانها بلقى بسطرين ربنا بيقول ان الله يدافع عن الذين امنوا وفي قراءة عشرية يعني قراءة قرآن ثابت ان الله يدفع عن الذين امنوا يعني قوات الدفاع عن المؤمنين دي ربانية بقى ربنا اللي بينزلها من عنده طب خلاص بدم ربنا بيدفع خلاص اروح انا نم في بيتي بقى باعتباري داعي الى الله بعد كده ربنا قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لا وانت كمان لازم تدفع ما ينفعش المتدينين يبقوا تنابلة لازم المتدينين كلهم يشتغلوا في الدعوة ويشتغلوا في نشر الهداية يدفعوا لان فيه جيوش جيوش علمانية جيوش نشر فساد جيوش لاشاعة الفحشة في الذين امانوا فلازم مين اللي يدفع عن الدين الشبهات دي كلها الدعاء الى الله فلازم كله يشتغل في الدعوة الى الله الشعار اللي بعد كده ستخبط له قلوبهم الله. يا جماعة كلمة الإخبات دي لو فهمنا معناها معناها جبار ربنا بيقول فيؤمنوا به بالقرآن لما هنقبل على القرآن هيحصل حاجة ربنا سمها الإخبات إيه الإخبات دا يا رب يعني إيه الإخبات الإخبات دا انتهاء الحرب الأهلية الداخلية اللي جوه نفسيتك الإخبات ده انتهاء الاتنين اللي بيتشكلوا عليك من جواك الصراع اللي انت عايش فيه النار اللي جواك الحرب اللي بين نفسيتك وفترتك فترتك اللي بتشدك لفوق وبتقولك ربنا والدار الأخرة ونفسيتك اللي بتشدك لدحته بتقولك الدنيا والشهوات والأمان الدنيوية الحرب دي انتهاءها هو كلمة الإخبات الاخبات يعني الاطمئنان الاخبات يعني الانقطاع لربنا الاخبات يعني الهدوء والسكينة يعني انت عدت هادي بتاخد قرارات زي سيدنا ابراهيم اما خد قرار كده ان يسوم ابنه وهو رضيع لوحده في الصحراء مع هاجر خده بهدوء بهدوء الاخبات ده يعني انك فصلت لطريق الدين خلاص يعني ايه اخبات يا جماعة الاخبات في اللغة ان واحد منسافر في الظلمة في الصحراء ومرعوب احسن واحد يطلع يتباحه احسن وحش يهجم عليه. احسن عصابة تقتله وتسرق فلوسه فطول ما هو في جبل خايف حد يكون مستخبيره لحد ما لقى حتة وسعة جدا فضية وهدية خالص اول ما شافها يسمى اخبته اطمن وهدي لانه هيضرب الخيمه بتاعته في مكان واسع فاضي فلو حرامي هجم عليه هيشوفه من بعيد ويعرف يدافع عن نفسه فالاخبات هو قمة الاطمئنان بقى ان بقى الاطمئنان يعني ايه فتخبت له قلوبهم يعني القران يجيب لك الاخبات الاخبات ده انك عدت جبل النفس هو ايه اللي جايبك لورا نفسيتك نفسيتك يعني رغب يعني ايه نفسيتي يعني يعني لما بتيجي تنامي احلام اليقظه في الساعه قبل النوم هي دي نفسيتك نفسيه الانسان مليانة. احلام يعني بعيدة عن الطهارة يا جماعة نفسية الانسانية اللي شدال تحت اول ما بتعدي جبل النفس ده اسمه الاخبات يبقى الاخبات والا بالله الاخبات انك خلاص انقطعت الطريق ربنا الاخبات انك عدت مركز مع ربنا الاخبات انك عدت بتاخد قرارات فاصل بيها لطريق الدين والدار الاخرى بقمة الهدوء الاخبات ان خلاص نفسيتك نفسها تدينت نفسيتك رفعت الرايا البيضاء وقالت انا رغباتي عادت من اجل الله فبقت الفطرة بتشدك لفوق والنفسية بتشدك لفوق فالقلب اللي قاعد يتقلب ما بين النفسية شوية وما بين الفطرة شوية هو كمان بقى مستقر الفوق بقى الثلاث مفاعلات نووية مصادر الطاقة النورانية الجبارة لجواك النفس والفطرة والقلب بقوا الثلاثة بيشدوك للعمل الصالح بقيت انسان بطل جوا الد فالاخبات هو بدايته البطولة الحقيقيه والسبب فيه هو القران الشعار اللي بعد كده لا يدخلنهم مدخلا يرضونه ربنا بيتكلم للناس اللي هاجرت واللي استحملت عشان الدين وعشان الدعوه بيقول المدخل ده ده ده اسم مكان يا جماعه انتوا بيستناكم استقبال تاريخي انتوا مستنيكم ساعه الموت استقبال تاريخي من ملائكه السماوات السبعة في سماوات السبعه انتوا مستنيكم ساعه ابواب الفردوس الاعلى حفلات ربنا مش على اللي ربنا مش بيكلم عن نعيم اللي جوة الجنة ربنا بيكلم على المدخل بس ربنا بيكلم على وانت داخل كده على باب الجنة الحفلات التاريخية اللي هتتعامل للدعاء الى الله وللي عاشوا حياتهم يكلموا عن ربنا الاستقبال التاريخي جوه القبر لا يدخلنهم مدخلا يرضعون الاستقبال التاريخي وروحوا طالع للسماء في اول ساعة بعد الموت لانهم رضوا ربنا بانهم بذلوا كل ما يملكوا في دعوة ربنا عشان كده ربنا مش بس وعدهم بالمدخل الاستقبال التاريخي في الدار الاخرى ده كمان بيقولهم وان الله لعلي ده كمان في الدنيا انا هعملكم وانا عالم بفضلكم وبذلكم وبحلمي لو ازنابتم مش هعاجلكم بالعقوبة زي غيركم هحلم عليكم وهعفو عن زلاتكم وهفاوتكم عشان صدقوكو في الدين وعشان بذلكو في الدين كأن كده من الاخر يا جماعة كأن الدعوة الى الله دي اعظم تأمين بتأمن به على حياتك ضد عقوبات الذنوب دنيا واخرى المشعار اللي بعد كده فلا ينازعنك في الامر ربنا بيقول للنبي اوعى يعني ايه فلا ينازعنك في الامر معنيين اخطر من البعض المعنى الاولاني ربنا بيقول له اثبت على الدعوة الى الله واثبت على طاعة الله ثباتا ييأس معه اهل الباطل ان يردوك عن سبيل الدعوة يأسهم منك خلوهم ما يتمحوش ولا في الخيال ان انت في يوم الاية ما تسمي اشتغل بكل قوة فلا ينازعنك في الامر امر الدعوة الى الله وامر نصر الدين ربنا وامر الالتزام ما تخليش حد يزبزب ثباتك ما تخليش حد يزبزب التزامك وثباتك اثبت احد المعنى التاني فلا ينازعنك في الامر ما يعدوش كل شوية بقى جماعة احنا عايزين نتناقش في ثوابت الدين هو البخاري ومسلم مين قال ان كل حاجة فيهم صحيحة. لا. لا, لا, لا, لا. كل الكلام ده بقى تروحوا ايه تلعبوا فيه بعيد فلا ينزعونك في الامر يقاسهم من انهم يتكلموا في الثوابت زي الوقت الكلام بتاع الاجراميين في دلالة حديث الاحاد يقولك ده لا يفيد العمل لا يفيد العمل على قول علماء الاسلام يفيد العمل واللي بيهرب من دلالة حديث الاحاد في افادة العمل ده انسان مجرم لانه بيلغي السنة كلها لانه بيلغي السنة او بيلغي 98% من السنة وبيضي احاديث صحيحة فابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينازعونك في الامر يقاسهم من انهم يتكلمون في ثوابت الدين يا جماعة عندنا ثوابت احنا ناس منحب الشيخنا محدش يشككنا فيهم احنا ناس مؤمنين بالصحابة محدش يشتن فيهم احنا ناس عارفين البخاري ومسلم وسنة النبي محدش يقول ليه قرآنيين وما فيه السنة احنا ناس مناخد بقى حديث في العمل احنا ناس عقادتنا عقيدة القرون التلاتة الاولى الصحابة والتابعين والتابعين فلا ينازعنك في الامر مش كل شوية رجالة ديننا هنحولوا المتهم نحطوا في قفص اتهام وبعد كده نقول للناس يلا بقى شوفوا الدين جميلة زي لو سمحتوا بقى خرجوا من قفص الاتهام بتاعكم ثوابتنا ثوابت مقدسة لا تقبل التناقش القوة في الدين يا جماعة فلا ينازعنك في الأمر خليك قوي في الدعوة خليك قوية في العمل الصالح خليك قوي في الثبات والالتزام خليك قوي خليك قوي في التدين بتاعك خليك قوي في الحفاظ على الثوابت بتاعتك يكادون يسطون بالذين يكلون عليهم آياتنا السطو السطو كلمة في اللغة مرعبة السطو ده زمان لما كان في عجل صغير يموت في بطن أمه فكانوا, مش ع... زي... فكانوا يدخلوا حاجة زي سكينة كده بطريقة معينة في راحم الأم ويقطعوا حتة ويخرجوا حتة حتة أهو ده السطو في اللغة عايزين يقطعوا الدعاء إلى الله الصحابة هم نزلين يكلموا عن ربنا ومع ذلك الصحابة كانوا بينزلوا في صحابة اتقتل وهما بيتكلموا عن ربنا حرام ابن ملحانة اتقتل في جولة عروة ابن مسعود الثقافي اتقتل في جولة لما اتكلم عن ربنا ابو بكر الصدق كان هيقتل هو بيتكلم عن ربنا وبياده على الله في الحرم ابن مسعود طارت ودنه وهو في جولة بيتكلم عن ربنا في الحرم الصحابة تتحميله كتير او يا جماعة يجي واحد الوقت يشتم فيهم نفسنا نبقى زيهم نفسنا دي بقى, دي بقى قدوتنا كما دخلوه اول مرة اللي ربنا يفتح له المسجد الاقصى تاني هو اللي على نفس احوال الصحابة لما ربنا فتح له من المسجد الاقصى اول مرة البنبناية بقى اللي في الاخر حق جهاده وجاهدوا في الله حق جهاده طب وجاهدوا في الله جهادا عظيما حق جهاده جهاد دحق وحي مش شكل جهاد اشتغلوا في الدعوة الى الله في نصر الدين الله جهد يجهدكم جهد زي بالظبط التقوى الله حقه تقاطئ يعني تقوى بحقه حقيقي يعني مش دين قشرة مش جزاك الله خير يا اخي وشوية كلام وشوية لا دين تقوى بحقه حقيقي بينك وبين ربنا وانت الوحدك تبقى متقق لله جاهدوا في الله حقه جهاده يعني جاهد جهاد حقيقي مش شكله وخلاص جاهد بضمير اتعب عشان ربنا واتعب عشان نصر الدين ربنا ليه هو اشتباكم هو سماكم هو مولاكم هو كل حاجة دنيا وأخرة نسأل الله أن يرضينا ويرضى عننا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوبريك آنست نورا بالكتاب الأعظم فلتسعدي يا نفس ولتتنعم سيري إلى الكريم الأكرم في نور آيات الكتاب الأقوام ka